تفيد أرقام مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن 18.3 مليون شخص اجتازوا حدود أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي عليها فبراير شباط 2022